أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا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 والذين آمَنُوا معه نورهم يسعى بين أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يقولون ربنا أتمب لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير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 وقيل دخل النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب بنلي عندك بيتا في الجنة ونجني اونا وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربك بها وكتبه وكانت من القنطين